قلبي بحبك مغرم يا مصطفان المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفان Wheat, <laughs> asti sama afgana ma ya seyida.